Sayfa 65, ayet 122 122 iki. Yüz minkum iki. İdham ta'ifetan min ve Allahu waliyuhumaa, wa'ala Allahi fal yetwakil al mu'minoon. İdham ta'ifetan ve Allahu waliyuhumaa, wa'ala إذ هَمَّ الطائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ والله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 إذ َمَّ الطائِفَتَانِ مِنْكُ أَْ تَفْشَل واللههُ وَلِيهُماَا وَوعى اللهَّه فَلْيَيتَوكلِمُؤمنِنون إذ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أذلة فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الله لعلكم تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الله لعلكم تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 إذ همَّ الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 اذهم الطائفتان منكم ان تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد الله ب بدر وانتم الله لعلكم تشكرون 124 إذ تقول للمؤمنين عليكم كفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عليكم يَكْفِيَكُمْ أي يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ من الْمَلَائِكَةِ منزلين تقول أي إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أليك يَكْفِيَكُمْ أي يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ منزلين أي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 إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين عليك فيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين تقول أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَيْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ 123-124 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْن يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ 125 A بَلَا اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا بَلَا اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فورهم هذا. بَلَى إن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا بَلَى إن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا بَلَى إن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ بَلَى إن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, وتتقوا, وتتقوا 124 125 -a. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بـ ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بـ ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين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 بَلَا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 125 b يددكم رَبّكم بخسَة آلا ف من الملاائكَة مصمين يددكم رَبكم بخسَة ألا ف من الملاائكَة مصمين يددكم ركم بخسَةِ على ف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 يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ 125 125a 125b بلاء إن تصبر وتتق وياتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلاء إن تصبر وتتق وياتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.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 بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ 126 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ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 وَمَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بشرا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ به وما الله إلا بشرا لكم ولتطم إن قلوبكم به وما الله إلا بشرا لكم ولتطم إن قلوبكم وما جعله الله إلا بشرا لكم وَمَا جَعَلَهُ الله, اللّٰهُ 125 b 126 a. يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَأِ إِنَّ قُلُوبَكُمْ بِهِ يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ جَعَلَهُ الله إلَّا بشرى لكم يُمَدِّدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَأِ إِنَّ قُلُوبَكُمْ بِهِ يُمَدِّدُكُم بِخَمْسَةِ جَعَلَهُ Yüzdüyüz altı بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ altı إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ 126 altı b. Yüz yirmi altı b. Yüz yirmi altı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 وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 126a 126b وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئ إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئ إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم 127 ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائمين ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائمين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 ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائمين ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائمين ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائمين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 مِن مِن 128 ليس لك من الأمر شيء أو يتو بعليهم أَوْ يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتو بعليهم أو ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتو بعليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتو بعليهم أو ظالمون. ليس لك الأمر شيء أو يتو بعليهم أو يعذبهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتو بعليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.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 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ظَالِمُونَ 127 128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 اَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ في يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ 129 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من يَشَاءُ والله غَفُورٌ رحيم.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 ولللهما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويُعذب من يشاء والله غفور رحيم ولللهما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويُعذب من يشاء والله غفور رحيم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 ولللهما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويُعذب من يشاء والله غفور في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويُعذب من يشاء والله غفور رحيم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 Velillâhi mâ fîs-semâvâti ve mâ ardi yâgfiru limen yeşâ, ve yu'azzibu men yeşâ, ve allâhu gafûrurrahîm. Velillâhi mâ fîs-semâvâti ardi limen yu'azzibu men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 وَلِلَّهِ مَا في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه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 ولिल्لٰهِ ما في السماوات و فِي في الارض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء. وَاللّٰهُ غَفورٌ رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. 131 واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي وَاتَّقُوا النار التي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُوا النَّارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُوا النَّارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُوا النَّارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُوا النَّارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُوا النَّارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اتق النار التي عدت الكافين النار التي النار التي النار التي النار التي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 ya ay yehal dedin, amanu, la ta'kul al riba, azaafam, muzaaafah. Wattakul Allah, la' alakum tufluhun. Wattakul na'ral, tti ugede, lilkafirin. Yuzutuzike. Watti'ul Allah, wal Rasul, la' alakum tuhrhamun.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 131 132. وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kafirlerin. Ve Tıknarları Ügede Kafirlerin. Ve Tıknarları Ügede Kafirlerin. Ve Tıknarları Ügede Kafirlerin. Ve Tıknarları Ügede Kafirlerin. Ve Tıknarları Ügede واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين الله 133 وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين إلى عرضها إلى عرضها للمتقين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 وسارعوا الى مغفرة من وجنة عرضها السماوات للمتقين وجنة عرضها السماوات للمتقين وجنة السماوات للمتقين 132 133 وأطيعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات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 و اطع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين Sayfa 65 toplu halde اذ هم طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 فَلَا إِنَّ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ وَيَأْتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَتَطْمَأِ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى موفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 فَلَا إِنَّ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ وَيَأْتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَتَطْمَأِ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ